إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 114. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير 115. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي ألم تَرَ أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بيريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ألف لام.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 اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أيام فِسِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أفلا تتذكرون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 فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ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 وَماَا جَعللَ أَزواجَكُم اللَّائِ تُضاهِرُونَ مِنْهُ النَّأُم مهَاتٍكُمْ وَماَا جَعللَ أَذِعهكُمْ أَبْنَاأَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُم وَلهَّهُ يَقولُول الْ الحَقَّّ وَهُو يَهْدِ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 وَمِنْ أَسْفَلَ أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 110. هنالك ابتلي المؤمنون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 يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَهُ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 فَتَعَلَنَ أُمَتِعكَُّ وَسَجح كُن سَراحًا جَملََا وَإِن كُ تَُّةُ رِدِنَ اللهَّه وَرَسُلَهُ وَالدار الآخَِةَ فَإِن اللهَّ فَإِن اللهَّهَا عَدَّ لِمُحسِنَاتِ مِ كُ